جِئْنَا هُوَ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا كَيفَ كَانَ عَاكِبَةُ الْمُنذَرِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا كَذَّبُوا بِهِ مِن قَبْلُ كَذَلِكَ نُصِبَ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ظُمَّ وَعَصَّنَا مِن بَعْدِهِ سوهونَ إِلَ فِي الرعَونَ وَمَلَئِهِ بِآيتِناَا فَسْتَكْ بَوْ وَكَانُ قَوومًَا مُجِدِمِين فَلَمم جَ مَِّ عدِنَ قَاالُ إَِّه ذَلَ صِححُ مُ بِ قَالَم سَ أَتَقُونَ للِحَكِ لََّ أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباء تكَ لَ مَ لِكِبديااء فيأَغض وَما نَحننُ لَ م